بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والندم والشدر يسجدان والسمان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 رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرد البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان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 ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان مَنْ من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان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 يُرسلوا عليكم ما شواظ من نار ونحاس فلا تَصِرَانَ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكذِبانَ فَإِذَا شَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَدْهَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكذِبانَ فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا دان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام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 فبأي آلاء ربكما تكذبان ذوات أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تدريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زودان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق ودن الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان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 هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فبأي آل ربك ما تكذبان ومن دونه ما دنتان؟ فبأي آل ربك تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان وضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان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 فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقرين حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلاد والإكرام